واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراتنا ومن سبقنا بالإيمان إن قال ذلك فحسن ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا